الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله على أفضل مصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد أما بعد فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين بالفداء بن كثير القرشيد بمشقي رحمه الله تعالى رأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين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 بل هو ابتلاء وامتحان كما قال تعالى فيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وطيق عليه في الرزق فيعتقد يعتقد أن ذلك من الله إهانة له قال الله كلا أي ليس الأمر كما زعم لا في هذا ولا في هذا فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب ويضيق على من يحب ومن لا يحب وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من, في كل من الحالين إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك وإذا كان فقيرا بأن يصبر وقوله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد وقد عقد الإمام بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين فصلا في أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر والتحقيق أن الأفضل هو الذي أطاع الله عز وجل سواء كان في حال الغنى أو حال الفقر فالغنى على الإنسان فيه أن يشكر الله عز وجل على نعبه وفي حال الفقر عليه أن يصبر على ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيد بالله من الفقر فلا صح الإنسان يدعو على نفسه بأن يكون فقيرا وإذا سال الله المال فليسأله سبحانه وتعالى أن يسخره وأن يسلطه على هلكته في الحق لأن المال قد يكون, سبب قد يكون سببا في هلاك الإنسان والعياذ بالله ونعم المال الصالح للرجل الصالح هذا اسلوب متح نعم المال الصالح للرجل الصالح لا مال أن يكون للرجل الصالح مال ولكن يسلطه الله عز وجل على هلكته في الحق وأضم بعض الناس يدعو لأخيه اللهم أطل عمرك وهذا يبغي أن يقيد به على طاعته لأنه في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله أو خير الناس وشر الناس من طال عمره وساء عمله وليذر ذلك كان من الدعاء على أحدهم اللهم أطل عمره وعرضه للفتن فالإنسان إذا دعى بمثل هذه الدعوات تقيت اللهم, أف... اللهم جعله من الأغنياء وصلته على هلكته في الحق اللهم أطل عمره على طاعته نعم وقوله بل لا تكرمون اليتيم قال رحمه الله فيه أمر بالإكرام له كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن سليمان عن يحيى بن سليمان في الشعب يحيى ابن أبي سليمان هكذا وفي الزهد لعبد الله بن مبارك رحمه الله إمام الدنيا في عصره في الزهد عبد الله بن مبارك انظر ترجمته له ترجمة عظيمة في التهذيب وفي الزهد يحيى ابن سليمان كما هنا ولكن في تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر يحيى ابن أبي سليمان ويروي فيه عن زيد بن أبي عتاب الراوي عنه هنا وهو لين الحديث كما ذكر الحافظ في التقريب وفي تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر قال البخارية عن يحيى ابن سليمان أو ابن أبي سليمان منكر الحديث نعم نعم عن زيد بن أبي عتاب عن أبي عن زيد بن أبي عتاب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه ثم قال بأصبعه أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا نعم تكلم عن الشيخ ناصر الباني نعم ضعفة ضعيفة نعم من ما ذكر السبب نعم. انظر هذا يحيى بن سليمان أيضا وجدت عبدالله مبارك لا موجود تخريبا ابن سليمان او ابن ابي سليمان التقريب يحيى ابن ابي سليمان نعم نعم ارفع صوتك هنيئا لا ثقة ثبت فقيه عالم مجاهد جواد جمعت فيه خصال الخير الله أكبر هنيئا لي عبد الله بن مبارك هذا كلام نعم يحيى بن أبي سليمان نعم قال رحمه الله وقال أبو داود حدثنا محمد ابن الصباح ابن سفيان سف... سولي... سف... أخبرنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم حدثني أبي عن سهل يعني ابن سعد وذلك لما جاءت أبي عفوا في تفسير حافظ ابن كثير عن عبد الله بن مبارك يتكلم فيها على عن شيخه الفضيل بن عياض الذي يكن بأبي علي وفيها يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب يقصد من؟ يقصد الفضيل يعني أن عبد الله بن مبارك يقول هذا عن الفضيل بن عياض شيخه يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب وهذا يتغنى به كثيرا الجهاديون والتكفريون ولا يذرون أن القصه مكذوبه على عبد الله بن مبارك وهي منكره في متنها ضعيفه في سندها ولما جاء هذا المقطع في تفسير ابن كثير قال شيخنا حفظه الله ليته ما ذكر ومحال أن يقال عبد الله بن مبارك وذكر هذه الترجمه في شيخه الفضيل بن عياض يا ليس هذا يعني هذا رجل في الأدب بهذه الطريقه عالم فقيه مجواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير يقول هذا على شيخه لا اللهم لا لا يمكن يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب وهذا العبادة لعب لا مجرد أن هذا يجاهد وهذا يعبد الله لا نعم نعم نعم لين الحديث نعم نعم صدرت نعم بكارن هذا البخاري قالا منكر هذا في التهذيب نعم نعم لعل هذا هو العله في الحديث نعم <تصفيق> وقال أبو داود حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وانظر أيضا عقول زيل بن أبي عتاب وقال مرغم عنه أخبرنا عبد العزيز يعني بن أبي حازم حدثني أبي عن سهل يعني بن سعد <تصفيق> أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وقرن بين إسبعيه الوسطى والتي تل الإبهام و... وهذا صحيح وهو البخاري انا وكافل لانا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وقرن بين السبابه والوسطى فالذي يكفل اليتيم له اجر عظيم الذي يكفل اليتيم له اجر عظيم والكفاله لا تقتصر على كفالة المال بل اذا كفله بالعلم وحسن التربيه هذا ايضا يدخل في كفالة اليتيم نعم هو من هذا ايضا كفالة الطلاب بالعلم هذا من اعظم او الخير والنفع المتعدي كثير من الناس ينشغلون عن كفالة طلاب العلم مع أن النفع في كفالة طالب العلم نفع متعد إلى غيرهم كلما تعلموا ما هذا الكافر من الأجر مثل أجرهم كما في الحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل, مثل أجور من, من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجوره بشيئة نعم نعم <تصفيق> هولا من هولا موامه او نعم سي نعم نعم نعم ان سهل من لا عن سعد سهل بن سعيد السعيد عند الخطأ الشعب سعيد لا عن سهل بن سعيد السعيد لا. قال رحمه الله في قول الله تعالى ولا تَحَاطُّونَ على طَعَامٍ مِسْكِينَ يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين ويحثوا بعضهم على بعض في ذلك وتأكلون التراث يعني الميراث أكلا لما أي من أي جهة حصل لهم من حلال أو حرام وتحبون المال حبا جما أي كثيرا زاد بعضهم فاحشا قال, <تصفيق> قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى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 كلا أي حقا إذا دكت الأرض دكا دكا أي وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال وقام الخلائق من قبورهم لربهم وجاء ربك يعني لفصل القضاء بين خلقه وهذا فيه إثبات صفة المجيء لله عز وجل إلافا للمفترعة الذين أنكروها وكذلك الذين تأولوها فقالوا وجاء ربك يعني أمر ربك أو ملك من ملائكة ربك على تقدير محذوف يقول هذا هو يوجد هنا محذوف تقديره أمر أو ملك وهذا باطل لأن هذا فيه نفي صفة المجيء لله عز وجل والمجيء من الصفات الفعلية لله عز وجل نعم يعني لفصل القضائب ما زعمه بعض العلماء منهم النووي وغيره وغيره الله عليهم وغفر الله لهم هذا ليس صفة صحيح وجاء ربك أي, أمر أي ربك صفة المجيء وليس الأمر أو الملك نعم فينتبه لهذا لو وقع عالم في خطأ أو يعني تأول في صفة لا يتابع على هذا لا يتابع على هذا مع صيانة مكانة العالم نعم يعني فصل القضاء بين خلقه وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلى الله, محمد صلى الله عليه وسلم بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد فكلهم يقول لست بصاحب ذاكم حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم يعني أولي العزم جميعا إبراهيم وموسى و... ونوح ولكن إيسى هل يسأل إيسى لا إنما يسألون إبراهيم وموسى ونوح نوح كلهم يعتذل يقول نفسي نفسي إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يخر سجدا تحت العرش استجمع مجامع الحمد والشكر لله عز وجل فيأسل سجودا طويلا فيقول الله عز وجل ارفع رأسك وسلطعط فيقول يا رب أمتي أمتي فيقول الله عز وجل أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في الأبواب الأخر نعم فيقول أنا لها أنا لها فيذهب فيشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله في ذلك وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان فيجيء رب تعالى لفصل القضاء كما يشاء والملائكة يجيءون بين يديه صفوفا صفوفا وقوله وجيء يومئذ بجهنم قال الإمام مسلم ابن حجاج في صحيحه حدثنا عمر بن حفص ابن غياث حدثنا أبي عن العلا بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله وهو ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها وهكذا رواه الترميذي سبعون ألف زمام يعني سبعون ألف طرف سبعون ألف جهة مع كل طرف منها سبعون ألف ملك يجرونها فأذل على أن جهنم شاسعة سبعون في سبعين ألف عدد ضغط جدا مع أن هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم وعن عمقها قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع يوما صوت وجبة يعني حجرا ألقي من أعلى أتدرون ما هذا قال الله ورسوله أعلم قال إنه حج ألقي من على شفير جهنم ولم يصل إلى قعرها إلا بعد سبعين خريفا يعني سبعين سنة هي عميقة جدا ومع ذلك مطبقة على أهلها قال الله عنها مؤصده يعني مغلقة أبوابها من أعلى والعياذ بالله صلى الله سلامه تعالى عافيه نعم وهكذا عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن عمر بن حفص به ورواه ايضا عن عبد الله بن حميد عن ورواه ايضا عن عبد بن حميد عن ابي عن سفيان الثوري عن العلاء خالد عن شقيق بن وهو ابو وائل عبد الله بن قوله ولم يرفعه وكذا رواه ابن جرير عن الحسن حتى ولو كان الإسلام صحيح من العبد الله بن سعود فهذا له حكم الرفح لأنه في الأمور الغيبية إذا كان الحديث موقوفا على الصحابي وفي أمور الغيب فإنه له كله حكم الرفح لأنه لا يقال من قبل الرفح بخلاف التابعين ومن جاء بعده نعم نعم نعم ذكر الحفظ ذكرنا في التفسير في أول درس أو في الذي بعده أن الإسرائيليات تروا عن بني إسرائيل أقسام ثلاثة ما يوافق شرعنا فإننا فإنه موافق للشر نعمل به ونقول به وما يخالف شرعنا فهو منسوخ بشرعنا والثالث ما لا يصدق ولا يكذب هذا من في الأخبار لا يصدق ولا يكذب نعم نعم كيف يوجد هذا السؤال لا كما سبق على هذا التفصيل لا إذا كان في الأمور الغيبية ويوافق شرعنا فله حكم ورفا إذا كان يوافق شرعنا في شرعنا ما يوافقه له حكم ورفا نعم وكذا رواه ابن جرير عن الحسن ابن عرفة عن مروان ابن معاوية الفزاري عن العلا ابن خالد عن شقيق عن عبد الله قوله وقوله يومئذ يتذكر الإنسان أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه وحديثه أي, عمل أي, عمله أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه وأن له الذكرى أي وكيف تنفعه الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يعني يندم على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصيا ويود لو كان, لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا كما قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله يعني بن المبارك حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن محمد بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما هرم في طاعة الله لحقره يوم القيامة ولو ولود أنه يرد إلى الدنيا كي ما يزداد من الأجر والثواب ولود أنه ولود أنه يرد إلى الدنيا كي يزداد من الأجر والثواب ورواه جاء في الحديث أنه ما من أحد إلا وتمنى أن لا يعود إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله عشر مرات لما يرى من فضل أو كرم الشهادة نعم <تصفيق> نعم إن شاء الله في ماذا لا يوافق شرعنا في ماذا لأن يعني أبناء عن ما يضعفون هذا ويقولون بحديث أنك تبرك فليبرك إذا رأى أحدكم لنعمة على أخيه فليبرك عليه أن يقول اللهم بارك وهذا هو الأظهر هذا هو الأفضل أن يقول اللهم بارك نعم. ورواه بحير, بحير بن سعد عن خالد بن معجان عن وطبة بن عبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه, عذابه أحد أي ليس أحد أشد عذاب من لا, لا, لا نقف إن شاء الله عند هذا الحد